لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب توبوا ما قالوا وقد لهم لم بآب غير حقه ونقول ذو ق عذب الحقيق ذلك بما قد دمت يديكم وأن الله ليس بظلام إلا عبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا. لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالأرض فَذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبُوا بِأَرْسُلٌ مِنْ قَبْلُ كَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُلِ النَّفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 لا توبوا لغن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا ولا تسمعوا من الذين تُرِّكِيْتَ بَعْضَ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ الْمَعْلُومِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ تروا به ثمنا قليلا